ربي يسوع لي لني أعزني ظلام سجد بابتسام أعيش في سلام duwa si mai يسوع جه يشبع يجبي ويشفي جاي ويعدي ويش كل طاري و وعده وفي يسوع لي محا خطيطي على مكانتي سر كرامتي هو سيدي معي كل ثاني ووعده هو سيدي معي كل ثاني هو ساعي الأوثي عدو يسوع لي معك رغم الظروف وقلبه العطوف يحميك من القول معي كل الطريق في وسع أو ذي هما نعم